بسم الله الرحمن الرحيم الشريط الثاني من كتاب أدب الفقهاء ابن دوريد فمن علماء العربية العالم اللغوي الشهير أبو بكر ابن دريد صاحب كتاب الجمهرة في اللغة وكتاب الاشتقاء وكتاب الملاحن وغيرها قال الانباري في نزهة الألباء كان من أكابر علماء العربية مقدما في اللغة وأنساء العرب وأشعارهم وأخذ عنه أبو سعيد السيراثي وأبو عبد الله المرزباني وكان شاعرا كثير الشعر فمن ذلك المقصورة المشهورة ومنه أيضا القصيدة المشهورة التي جمع فيها بين المقصور والممدود إلى غير ذلك وقال محمد بن رزق ابن علي الأسدي كان يقال إن أبا بكر بن دريب أعلم الشعراء وأشعر العلماء. أما مقصورته فهي أشهر من نار على علم، وقد أبان فيها عن تفننه ومقدرته الشعرية وضمّنها من بديع الحكم والأمثال. ما جعلها أثرا أذبياً فريدا في اللغة العربية بحيث هب كثير من الأذباء لمعارضتها والنسج على منوالها حتى نشأ من ذلك باب في الأدب العربي يمكن أن نسميه أدب المقصورة ويقال إنه أحاط فيها بأكثر المقصور فهي إلى أغراضها الأدبية لها فائدة لغوية كبيرة وأولها يا ضبية أشبه شيء بالمها، ترعى الخزامة بين أشجار النقى إما تري رأسي حاكى لونه قرة صبح تحت أذيال الدجى واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل الغضى، فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فنجلا وغاض ما شرتي دهر الرمى خواطر القلب بتبريح الجوى واض روض الله يبسا زاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى وضرم النأي المشت جذوة ما تأتلي تسفع أثناء الحشا واتخذ التسليد عيني مألفا لما جف أجفانها طيف الكرى فكل ما لاقيته مغتفر في جنب ما أسره شحف النوى ومن حكمها من ظلم الناس تحاموا ظلمه وعز عنهم جانباه واحتمى وهم لمن لان لهم جانبه أظلم من حيات أنبات الشفاء عبيد ذي المال وان لم يطمعوا من غمرة في جرعه تشفي الصدى وهم لمن املق اعداء وان شاركهم فيما افاد وحوى عاجمت ايامي وما الغر كمن تأذر الدهر عليه وارتدى لا يرفع اللب بلا جد ولا يحطك الجهل اذا الجد علا من لم يعظه الدهر لم ينفعه ما راح به الواعظ يوما او غدا من قاس ما لم يره بما يرى أراه ما يدنو إليه ما نأى من ملك الحرص القياد لم يزل يكرع في ماء من الذل صرى من لم يقف عند انتهاء قدره تقاصرت عنه فسيحات الخطى من ناف بالعجب عرى أخلاقه نيفت عرى المقت إلى تلك العرى والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إذا أمر عنى وللفتى من ماله ما قدمت يداه قبل موته لا مقتنى وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا حسنا لمن وعى وقد اعتنى بهذه المقصورة خلق من المتقدمين والمتأخرين وشرحوها وتكلموا على ألفاظها قال ابن خلكان كان ومن أجود شروحها وأبسطها شرح الفقيه أبي عبد الله محمد بن أحمد بن هشام بن إبراهيم اللخمي السبتي وكان متأخرا وتوفي في حدود سنة سبعين وخمسمائة وشرحها الإمام أبو عبد الله محمد بن جعفر المعروف بالقزاز صاحب كتاب الجامع في اللغة وشرحها غيرهما أيضا ومن شعر ابن دريد قوله في وصف الخمرة وحمراء قبل المزج صفراء بعده أتت بين ثوبين رجس وشقائقي حكت وجنة المعشوق صرفا فسلفوا عليها مزاجا فاكتفت لون عاشق ومنه في الغزل غراء لو جلت الخدود شعاعها للشمس عند طلوعها لم تشرق غصن على دعص تأود فوقه قمر تألق تحت ليل مطبق لو قيل للحسن احتكم لم يعدها او قيل خاطب غيرها لم ينطق وكاننا من فرعها في مغرب وكاننا من وجهها في مشرق تبدو فيهتف للعيون ضياؤها الويل حل بمقلة لم تطبقي وشعره كثير جمعه أحد فضلاء الهند في ديوان ونشره بعناية وتوفي ابن دريد سنة 2130. و 300. الزمخشري ومنهم أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري جار الله العلامة الإمام في النحو واللغة والبيان والتفسير له التصانيف البديعة التي دلت على رسوخ قدمه في العلم بالعربية وأسرارها ومنها تفسيره العظيم المسمى بالكشاف في مجلدين أبرز فيه معاني القرآن وبلغته بما لم يجاره فيه أحد وله كتاب المفصل في النحو أشهر من أن يعرف وكتاب أساس البلاغة في اللغة وكتاب الفائق في تفسير غريب الحديث وكتاب المقامات بديع جدا تنكب فيه أغراض أصحاب المقامات المعروفة من الشحاذة والاحتيال وسلك نهج الحكمة والموعظة الحسنة وكان يميل إلى الاعتزال ويشارك في الأدب بسهم واثر ومن شعره في العتب على الزمن وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلموا ومذ الجهال أيقنت أنني أنا الميم والأيام أفلح أعلم والأفلح مشقوق الشفة السفلى والأعلم مشقوق الشفة العليا ومن كان كذلك لا يقدر على النطق بحرف الميم وقد كنز مخشري بذلك عن حرب الدهر له وتقديم من هو دونه عليه وله في رساء أحد أشياخه وقائلة ما هذه الدرر التي تساقط من عينيك سنطين سمطين فقلت لها الدر الذي كان قد حشى أبو مضر أذني تساقط من عيني وهو بديع وقد تداوله بعده غيروه من الشعراء ومن قوله في العلم المحيط العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهلاته يتغمغم ما للتراب وللعلوم وإنما يسعى ليعلم أنه لا يعلم أبو حيان الغرناطي ومن النحات أيضا الشيخ أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الغرناطي كان إماما في العربية لا يضاهى مشاركا في العلم بالحديث والتفسير وله اليد الطولة في الأدم ألف البحر المحيط في تفسير القرآن في ثمانية مجلدات ألم فيه إلماما وافيا بإعراب آيات الكتاب العزيز وتفسير ألفاظه اللغوية والاستشهاد على ذلك بكلام العرب وشرح كتابة سيبويه وكتاب التسهيل لابن مالك وألف في القراءات السبع كتبا مفردة وكان يعرف اللغة التركية وألف فيها عدة كتب ويعتبر هو مؤسس نحوها ومقعده ولكتبه اليوم في تركيا قيمة علمية وقد اعتني بها ونشرت نشرا محققا لظهور فائدتها واعتماد القوم عليها كما ألف في اللغة الفارسية والحبشية وفي غير ذلك من المباحث الأدبية والتاريخية وله ديوان شعر كبير لا يزال مخطوطا اشتمل على قصائد في موضوعات شتى ومقطعات وموشحات بديعة النظم رقيقة المعنى من شعره الغزلي سبق الدمع بالمثيل المطايا إذ نوى من أحب عني نقله وأجاد السطور في صفحة الخد ولم لا يجيد وهو ابن مقلة وفيه تورية جميلة ومنه ألا إن الحاظم بقلبي عوابثا أظن بها هاروت أصبح نافثا إذا رامدوا وجد سلوا منعناه وكنا على دين التصابي بواعثا وقيدنا من أضحى عن الحب مطلقا وأسرعنا للبلوى بمن كان رئيسا ومن نظمه المشهور عيدايا لهم فضل علي ومنة فلا اذهب الرحمن عني الأعادية هم عرفوني زلتي فجتن بثها وهم نافسوني فاكتسبت المعاليا ومنه ايضا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 وأخبار أبي حيان وشعره أكثر من هذا الذي ذكرناه ونحن ليس قصدنا الترجمه له ولا لغيره ممن ذكرناه أو نذكره حتى يلزمنا استيفاء أخباره والإمام بأكثر شعره وإنما ننبه على عالميته ونورد أنثلة من شعره تثبت مقدرته الشعرية التي لا تتنافى ووصف العلم الذي قام به ولا يصح معها أن يقال في نظمه إنه شعر فقيه فإذا حصلنا على هذه النتيجة فذلك غاية ما نقصد إليه وإذا كان ناقدون الجزنائي قد حكم على شعر أبي الفضل بن النحوي لمجرد بيت واحد من شعره كما سبق ذلك فإنما نرويه نحن من أبيات ومقطعات عديدة للشخص له أحرى أن يكون أوثق في الحكم وأدل على صحته وصوابه مع ما نحلل منه ونبرز من محاسنها إذا اتسعى المجال لذلك توفي أبو حيان سنة 45 و700 بمصر يعقوب الكندي فيلسوف العرب أبو يوسف ابن إسحاق ابن الصباح من أبناء ملوك كندة قال سليمان بن حسان إن يعقوب بن إسحاق الفندي شريف الأصل بصري كان جده ولي الولايات لبني هاشم ونزل البصرة وضيعته هناك وانتقل إلى بغداد وهناك تأدب وكان عالما بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق وتأليف اللحول والهندسة وطبائع الأعداد وعلم النجوم ولم يكن في الإسلام فيلسوف غيره احتذى في حذو حذوى طاليس وله تاليف كثيرة في فنون من العلم وخدم الملوك فباشرهم بالأدب وترجم من كتب الفلسفة الكثير وأوضح منها المشكل ولخص المستصعب وبسط العويص ذكره في عيون الانباء وكان الكندي إلى تبحره في العلم ورسوخ قدمه في الفلسفة يتعاطى الأدب ويقول الشعر الجيد فمن قوله متغزلا وفي أربع مني حلت منك اربع فما أنا أدري أيها هاجلي كربي أوجهك في عيني أم الطعم في فمي أم النطق في سمعي أم الحب في قلبي أنشدهم ابن كتيبة في بعض كتبه وقال والله لقد قسمها تقسيما فلسفيا وانشد له الشيخ أبو أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد العسكري اللغوي في كتابه الحكم والأمثال قوله في الحكمة وطبائع الناس أناف الذناب على الأرؤس فغمض جفونك أو نكسي وضائل سوادك وقبض يديك وفي قعر بيتك فاستجلسي وعند مليكك فبغي العلوة وبالوحدة اليوم فاستأنسي فإن الغنى في قلوب الرجال وإن التعزز بالأنفسي وكا ترى من أخي عسرة غني وذي ثروة مفلسي ومن قائم شخصه ميت على أنه بعد لم يرمسي فإن تطعم النفس ما تشتهي تقئك جميع الذي تحتسي وهذه الأبيات في خفتها وسهولتها على ما تحتويه من حكم عملية وتجارب فلسفية تزري بكثير من الشعر الذي ينسب إلى شعراء ليس عملهم إلا الشعر ولا صنعه لهم إلا القريض مما يثبت أن العلماء كثيرا ما ترجح كفتهم حتى في هذا الأدب الذي يدعي بعض الناس أنه وقف عليهم وأن بضاعة العلماء فيه مزجاه والبيت الأخير من القطعة يشف عن علم صاحبه بالطب ويبعث على الإعجاب بصوغه لذلك المعنى في هذه الصورة وبهذه الألفاظ الفنية التي اكتست بحسن تأتيه لها قلة البيان والوضوح وقد لاحظ ابن قتيبة ما في البيتين السابقين من حسن المقابلة والتقسيم وأشار إلى أن ذلك ندعة فلسفية لم تزد الشعر إلا جمالا ولطفا ولا حاجة بنا إلى القول أننا لا نقصد هنا ذكر الشعر الفلسفي فذاك باب سنطرقه عند تعرضنا لموضوعات شعر الفقهاء والعلماء وإنما قصدون الشعر المنبعث من العاطفة والتجربة المعاشة الذي يقوله عامة الشعراء ويشاركهم فيه غيرهم من متأدب أهل الفقه والعلم ومن حسن الحظ أن فيلسوف العرب الأكبر الذي ضربناه مثلا للفلاسفة الذين قالوا الشعر الجيد ولم تقعد بهم الثلسفة عن بلوغ هذه الغاية كان من المجلين في ذلك المجال والحائزين فيه قصب السبق كما رأينا أبو بكر ابن زهر الطبيب الشهير كان من أهل بيت كله أطباء ثكماء الرجال والنساء في ذلك سواء ومع أنه لم يكن في زمانه أحد أعلم منه بصناعة الطب فقد كان مشاركا في علم الفقه والحديث وله معرفة واسعة بعلم الأدب والعربيه كان يحفظ الشعر ذي الرمة وهو ثلث اللغة كما قيل وخدم بطبه وأدبه الدولتين اللمتونية والموحدية وحظي عند يعقوب المنصور حتى كان يصرفه في كثير من شؤون الدولة لثقته به ولما خبره من دينه وأمانته وكان لا يصدر على فراقه ولا يرخص له بالسفر إلى إشبيلية لرؤية أهله وولده فسمعه ذات يوم ينشد هذه الأبيات يتشوق فيها إلى ولد له صغير ولي واحد مثل فرخ القطا صغير تخلفت قلبي لديه وأفردت عنه فيا وحشتي لذاك الشخيص. وذاك الوجيه تشوقني وتشوقته فيبكي علي وأبكي عليه وقد تعب الشوق ما بيننا فمنه إليّ ومني إليه فبعث المهندسين إلى إشبيلية وأمرهم أن يحتاقوا علما ببيت ابن زهر وحارته وبنى مثلها بحضره مراكش في أقرب وقت ونقل عيال ابن زهر إليها بعد فرشها بمثل فرشه واحتال عليه حتى أراه الحاره ورأى مثل داره فعجب لذلك وقيل له ادخل الدار فدخلها فإذا هو بأهله وولده الذي تشوق إليه فما كاد يملك نفسه من الفرح والسرور، وحري بمن كان في مثل علم ابن زهر وأدبه أن يحظى بهذه الرعاية من ملك مثل المنصور الموحدي الذي خلد التاريخ أعماله ومؤثره. ومن شعر ابن زهر إني نظرت إلى المرآت إذ جليت فأنكرت مقلتاي كل ما رأته. رأيت فيها شيخا لست أعرفه، وكنت أعرف فيها قبل ذاك فتى، فقلت أين الذي مثواه كان هنا؟ متى ترحل عن هذا المكان متى فاستجهلتني وقالت لي وما نفقت قد كان ذاك وهذا بعد ذاك أتى هون عليك فهذا لا بقاء له أما ترى العشب يفنى بعدما نبت كان الغواني يقولنا يا أخي فقد صار الغواني يقولنا اليوم يا أبتا وفي هذه القطعة تصوير بديع للشيخوخة وتعبير بليغ عن الحسرة التي يجدها المرء في نفسه على شبابه الذاهد وعمره المنقرب وما أحسن قوله شويخا في هذا المقام مقام الأسف على ما آلت إليه حاله فهو لا ينظر الآن إلى وقار المشيخة وحكمة التقدم في السن وإنما ينظر إلى ضعفه ونقصان منته فما يناسب ذلك إلا صيغة التصغير التي تبدو كأنها لم توضع إلا لهذا المعنى ومثله قوله كان الغواني يقولن يا أخي فإن التصغير هنا للتحبب والتقرب وهما أنسب بحالة الشباب التي كان عليها وأنك في ملاحظة الفرق بينها وبين الشيخوخة الثانية ويظهر أن تمكنه من الطب واللغة معا كونا فيه إحساسا دقيقا بتشخيص الحالة التي يريد وصفها واختيار اللفظ المطابق لها مطابقة فنية فلذلك رأيناه يستعمل التصغير أيضا في الأبيات المتقدمة التي نظمها في التشوق لولده الصغير وذلك حين يقول فيا وحشتا لذاك الشخيس وذاك الوجيه ولا خلاف بحسن موقع التصغير هنا وجماله وليقارن القارئ بينه وبين استعمال المتنبي له في مثل قوله ليلتنا المنوطة بالتنادي وقوله أذم إلى هذا الزمان أهيله ليزيد بعد معرفة بشاعرية صاحبنا ومن شعر ابن زهر في الخمريات وموسدين على الأكف خدودهم قد غالهم نوم الصباح وغالني ما زلت أسقيهم وأشرب فضلهم حتى سكرت ونالهم ما نالني والخمر تعلم حين تأخذ ثقرها أني أملت إناءها فأمالني وهو في هذه الأبيات على ما عهد منهم اللطف وأدب وحسن تصوير فقد نقل إلينا منظر هؤلاء الشرب وقد نال منهم الشراب بجلاء ووضوح كأننا نراه وبين أنه كان ساقيهم فهو يقدمهم على نفسه لمكانتهم عنده ولا يشرب إلا بعدهم فإذا ذكر السكر بدأ بنفسه وعبر في حقهم بعبارة مهذبه هي الغاية في أدب المعاشرة ثم لطف ما شاء له اللطف حين أشار إلى الخمر وسارها وكمل الصورة بهذه الحركة التي جعلتها تنبض بالحياة والواقعية والتمثيل فهل يعلى على هذه الشعرية؟ ولابن زهر موشحات مشهورة يغنى بها وهي من أجود ما قيل في ذلك ولعل أسيرها على الألسنة الموشح الذي يقول فيه أيها الساقي إليك المشتك قد دعوناك وان لم تسمعي ونديم همت في غرته وشربت الراحة من راحته كلما استيقظ من سكرته جذب الزق إليه واتكى وسقاني أربعا في أربعي وهو يمثل حياة اللهو في الأندلس التي ما يزال مظهرها هو هذا إلى الآن ابن الياسنين وهو عالم رياضي الراسخ القدم في العلم بالحساب والجبر وهو مع ذلك له باع طويل في الأدب ونظم الشعر حتى إنك أتأنك إذا سمعت شعره تقول لا فنعت له إلا النظم فإذا سفنت كتبه في الرياضيات قلت إنما يحسن هذا من انقطع إليه ولم تقل له همة في غيره وهو أبو محمد عبد الله ابن محمد بن حجاج من أهل مدينة فاس عرف ابن الياسمين والجاسمين أمه وكان من خدام المنصور الموحدي. ومن جلسائه له أرجوزة في علم الجبر شهيرة قرئت عليه وسمعت منه بإشبيلية وشرحها الكثير من أهل هذا العلم وله أيضا كتاب تلقيح الأفكار في العمل برسوم الغبار وفيه يذكر أصل الأرقام العربية المستعملة في المغرب وأختها المستعملة في المشرق ويبين أنها جميعا من أشكال حروف الغبار وإن أطلق على الثانية اسم الأرقام الهندية وبقية الأولى محتفظة بوصف الغبار وهو كتاب نفيس جدا ما يزال مخطوطا ومن شعره الذي أنشده له ابن سعيد المغربي في الغصون اليانعة قوله وقد رأى زهر نارنج بظاهر مدينة مراتش جاء الربيع وهذا أول البشائر منه كأنما هو ثغر قد جاء يضحك عنه زهر لنا رنج دوح انظر إليه وصنه أليس حياك عرف الذي جفى من لدنه وقد أورد له ابن سعيد اشعارا كثيرة في المدس والهجاء وغيرهما فلتنظر في كتابه المذكور وتوفي ابن الياسمين سنة واحدة وستمئة للهجرة الشريف الإدريسي الجغرافي الشهير أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس كان جده إدريس من ملوك الحموديين بالأندلس وولد هو بسبته بعد استقرار سلفه بها عند انقراض دولتهم وخرج سائحا في شمال إفريقيا وآسيا الصغرى واستدعاه رجار الثاني ملك صقلية. فأقام عنده وألف له كتاب مزهة المشتاق في اختراق الآثاء كتاب شهير لم يؤلف مثله في الجغرافيا في العصر الوسير وصنع كرة سماوية ودائرة أرضية من الفضة فقدت في حروض سقلية ويجمع العلماء على أن خارطة الإدريسي أضبط خارطة للكرة الأرضية وضعت بعد بطليموس ولا تزال المعلومات التي أعطاها الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق عن عروض بعض البلدان وأفوالها صحيحة في جملتها لم تخالفها التحقيقات الجديدة إلا بالشيء اليسير وكان الإدريسي علم بالطب والنبات وله في ذلك كتاب الأدوية المفردة وإلى هذا كانت له يد طولة في الأدب ونظم الشعر ومن قوله في شكوى الزمان إن عيبا على المشارق أن أرجع عنها إلى ذيول المغارب وعجيب يضيع فيها غريب بعدما جاء فكره بالغرائب ويقاس الضمى خلال أناس قسموا بينهم هدايا السحائب ومنه في الموضوع ليت شعري أين ضاع قبري ضاع في الغربة عمري، لم أدع للعين ما تشتاق في بر وبحر، وخبرت الناس والأرض لدى خير وشر، لم أجد جار ولا دار كما في طي صدري فكأني لم أثر إلا بميت أو بقفر، ولا حاجة إلى التنبيه على بلاغة هذه الأبيات والتي قبلها. وتعبيرها عن حسرة الحرمان الذي لقيه الإدريسي في بلاده وفي بني قومه سواء في المشرق والمغرب فإنها في غنى عن ذلك ولا يستطيع ناقد أدبي أن يقول فيها إنها دون مستوى الشعراء المشهود لهم بالإجادة والإحسان وإن كان قائلها عالما مختصا وكانت وفاة الإدريسي ببلدة سبتة في سنة ستين للهجرة هؤلاء سبعة من العلماء ثلاثة منهم كانوا أئمة في علوم العربية من نحو ولغة وغيرها وبراعتهم في قول الشعر ترد على من يرى أن أهل المعرفة بعلوم العربية وخاصة النحا أضعف الناس الشعرا وأقلهم إجابة فيه كما ترد على من يقول بقصور العلماء على العموم من قول الشعر والتفوق فيه والأربعة الباقون كل واحد منهم ممن برز في باب من أبواب المعرفة الإنسانية كالفلسفة والطب والحساب والجغرافيا، ولم يفته أن يسهم بحظ وافر من الأدب والشعر يقوم أفواه المتقورين على أدب الفقهاء والعلماء بعامة ويثبت أن الأمر إنما هو همة واستعداد فمن توفر له ذلك فهو أسوة غيره من الأدباء والشعراء في الملكة الشعرية وأصالتها ولا يصح أن يقصر عنهم إلا فيما يقتضيه قطاعهم إلى قول الشعر من الإكثار وانصرافه إلى كفاياته الأخرى من الإقلال وقد اقتصرنا على هذا العدد القليل علما بأننا لو ذهبنا نستقصي كل من قال الشعر وأجاد فيه من العلماء لما وسعتنا المجلدات ونحن إنما نضرب المثل ونسوق الشاهد وفيما ذكرناه على هذا الوجه كفاية القسم الثاني من أدب الفقهاء من تأليف عبد الله كنون موضوعاته وأغراضه تفصيل بعد إجمال تلك وجوه ومعالم من أدب الفقهاء روعي فيها الناحية التاريخية والجغرافية وتنوع الاختصاص في أصحاب هذا الأدب إذ كان وصف الفقهاء كما قلنا يطلق على مختلف طبقات أهل العلم وخصوصا في هذا السياق من النقد الأدبي ونحن نشعر أننا قد اختصرنا الكلام اختصارا شديدا فيما يقتضيه العرض التاريخي والتقسيم الجغرافي لملامح هذا الأدب والتعريف برجاله ولكننا مع ذلك قد قاربنا ما يلتزمه مؤرخ الأدب العربي على العموم من الوقوف عند نهاية العصر العباسي في عملية التاريخ. وإفراد الأدب المغربي والأندلسي بالذكر مراعاة لأصحاب النظرية الإقليمية في الأدب الذين يقولون بتأثير العامل الجغرافي في الأعمال الأدبية أو نظرا فقط لبعد الإقليم المغربي وتأخر وجود أدبه عن أدب المشرق وعلى كل حال فاعتقادنا أننا قد أعطينا أمثلة حية من أدب فقهاء العصور الأدبية والأقاليم التي يعنى بها مؤرخ أدبنا العربي وهي من حيث الكم لا تقل عما يعطيه هؤلاء المؤرخون من أمثلة لأدب غير الفقهاء من كبار الشعراء ومن حيث الكيف على ما وصفنا في كل مثال عند عرضه فلنلقي نظرة على موضوعات هذا الأدب التي سبق أن عددناها عدا اجماليا في صدر هذا البحث لنقول كلمة في كل موضوع منها ولنعطي مزيدا من الأمثلة على ما تقدم ذكره من بعضها غير مصنف ولا منسوق في الباب الذي يخصه كما أن كثيرا من الاسماء التي لم يرد ذكرها في القسم التاريخي المار إنما يمكن استيعابها في هذا القسم الموضوعي بطريقة تعداد الأمثلة واختيار الشاهد وهكذا نكون قد قدمنا أدب الفقهاء مرتين قدمناه لمن يعنى بالنحية التاريخية في تراجم أعلامه مرتبة بحسب السنين ونقدمه لمن يعنى بالنحية الموضوعية في فصول وأبواب تنتظم الأغراض والفنون التي تناولها الفقهاء في شعرهم والتي تعطينا نماذج من أدبهم الغض في كل موضوع ليسهل أمر مقارنتها مع أدب غيرهم على من يريد ذلك ثم إننا في هذا التقديم الثاني قد نتجاوز الحد التاريخي الذي وقفنا عنده إلى ما بعده من أزمنة وأشخاص فنذكر نماذج واسماء من العصور المتاخره حتى عهد ما قبل النهضة الحديثه ولربما تجاوزناه ايضا رغبة في ربط الحاضر بالماضي واعطاء صوره كامله عن الموضوع الذي نعرض له والحديث شجون كما يقولون شعر العاطفه والوجدان ويدخل فيه الغزل والنسيب وإنما لم نعبر بهما لأنهما في شعر الفقهاء يتميزان غالبا بشيء من التحفظ الذي يقتضيه وقار العلم وهو تحفظ كثيرا ما بعث اصحابنا الفقهاء على اصطناع الأساليب الرمزية والاهتمام بالصفات المعنوية فصار غزلهم بذلك قلما يشبه غزل الشعراء الذي تغلب عليه الأوصاف الحسية ويغرق في المادية حتى يكون ادعى إلى الفجور والاستهتار وبكل وجه فهناك افاق واسعة من الشعر الوجداني نظم فيها الفقهاء ليس الغزل إلا جانبا واحدا من جوانبها العديده فحمله على الشعر الوجداني اولى من حمل هذا على الغزل ونستكشف هذا الباب بقول ابن أبي مليكه فيما هو من معنى قول شوقي الحياة الحب والحب الحياة من عاش في الدنيا بغير حبيبي فحياته فيها حياة غريب ما تنظر العينان أحسن منظرا من طالب إلفا ومن مطلوب ما كان في حور الجنان لآدم لو لم تقن حواء مما مرغوبي قد كان في الفردوس يشكو وحشة فيها ولم يأنس بغير حبيبي نسب هذه الأبيات إلى ابن أبي مليكة الراغب الأصبهاني في محاضراته وهي حرية أن تكون أم الباب في هذا المعنى نظرا لمكانة قائلها فانه من فقهاء التابعين وقضاه المسلمين كان يلي قضاء الطائف لابن الزبير ونظرا لما عبرت عنه من كون الحياة بغير حبيب غربا فالخلي القلب من نوازع الحب كالغريب الذي لا يجد رفيقا ولا صديقا يانس به ويشاطره افراحه واتراحه فيا وحشته وقلق حياته وبذلك كان منظر الإلفين أو قل الحبيبين أحسن منظر تقع عليه العين فما السماء بقمرها ونجومها والأرض برياضها وحياضها والشروق بسحره وجماله والغروب بروعته وجلاله وكل شيء مهما كان حسنا جميلا إلا انعكاس لذلك المنظر الذي لا يحلو في العين شيء بدونه ولا يبدو فيما يبدو به من حسن وجمال إلا لأن المحبين خلعوا عليه تلك الحلة وزانوه بذلك الحلي وابن أبي مليكه يفرغ الجنة من جميع الرغائب وهي الجنة حافلة بما تصل إليه النفس ويميل إليه القلب إذا لم تكن فيها حواء تبادل آدم حبا بحب وتقابل شعور الأنس والعطف منه بمثله حتى الحور العين لا تدخل تلك المداخل ولا تملأ ذلك الفراغ وهو معنى بديع لم يسبق إليه وفيه طمأنينة وسكينة لعقائلنا ورفيقاتنا من الجنس اللطيف اللائي يتبرمن كثيرا بهؤلاء الحور العين ويستوحشنا في مشاركتهن لهن في أزواجهن في الجنة فهذا شاعر فقيه يبين ان جمال الحور العين وهو جمال ضرب جميع الأرقام القياسية في هذا الصدد ولا شيء مما في الجنة من المغريات بقادر على أن يصف الأحباب عن أحبابهم وبخاصة الرجل عن شريكته في الحياة الأولى لأن ما بينهما أسمى وأعلى من كل ذلك إنه رباط روحي وامتزاج قلبي بدأ منذ كان منجدلين في الطين وما زال ينمو ويقوى ويجذب هذا نحو هذا حتى اندمج كل منهما في الآخر وأصبح ذاتا واحده تجر وراءها من الذكريات بقدر ما اشتبكت به حياتهما الماضية من العلاقات فكيف وأن للحور العين بهذا التجاوب وما فيه من متاع إننا لهذه المعاني الجميلة التي تضمنتها هذه الأبيات ولتقدمها زمنا باعتبار أن قائلها من أهل الصدر الأول قلنا إنها حرية أن تكون أم الباب في شعر الغزل والنسيب وما أشبهها بأبيات ابن الرومي السائرة في حب الوطن التي يقول فيها ولي وطن أليت ألا أبيعه فكما بقيت هذه غرة الشعر العربي في معناها كذلك يحق لأبيات بن أبي مليكة أن تكون واسطة العقد في بابها ولا ننسى مع ذلك أن صاحبها فقيه ولأبي بكر ابن عبد الرحمن الزهري وهو من رجال الرواية والحديث. ولما نزلنا منزلا طلّه الندى أنيقاً وبوستان من النور حالياً أجدّلنا طيب المكان وحسنه منا فتمنينا فكنت الأمانية. هذان البيتان من أحسن ما قيل في تمني لقاء الحبيب عندما تجل الطبيعة محاسنها. ويروق المكان ويطيب المجلس فلا يكمل سرور المحب بذلك ولا تقر عينه بما يرى حتى يحضر حبيبه ويضفي من روحه وجماله على تلك المجال ما يجعلها تحل من نفسه محل الرضا والقبول وإلا فإن الجنة ونعيمها كما مر آنفا لا يحلو منها شيء بدون مشاركة الحبيب ولذلك كان وجوده في مثل هذه الحال أقصى الأمان كما عبر عنه هذان البيتان أرق تعبير ولا يفوتنا أن نقول إنهما من شعر الحماسة ولا يختار أبو تمام لديوانه هذا إلا ما كان غاية في حسن أسلوبه ومعناه. ومن الشعر العاطفي المجرد قول أبي بكر الشبلي من اكابر الصوفية رب ورقاء هتوف في الضحى ذات شجو صدحت في فنني ذكرت الفا وعيشا سالفا سبكت حزنا فهاجت حزني فبكائي ربما أرقها وبكاها ربما أرقني ولقد تشكو فما افهمها ولقد اشكو فما تفهمني غير اني بالجوى اعرفها وهي ايضا بالجوى تعرفني اتراها بالبكاء مولعه ام سقاها البين ما جرعني وهي مقطعة تكاد تسيل رقه وعجوبه فما شئت من حسن التقسيم ورد العجز على الصدر ومن جمال الأداء لهذا التداعي بينه وبين الحمامة الشجية وتشابه حاله وحالها في الشوق إلى الحبيب والبكاء لبعده إلى قوة التخيل الذي جعله يعتقد أنها تحس بحرقته وجواه كما يحس هو بجواها وحرقتها وإن لم يكن الأمر كذلك فلما هذا البكاء المر هل هو ولوع فقط أم هو في الواقع شعور بالبين وفرقة الحبيب مثل شعوره هو بذلك الذي هاج ازنه وبكاه الحقيقة أن القطعه معبرة أحسن من هذا الذي قلناه في شرحها وأنها في غنى عن كل تفسير فهي بشكلها ومضمونها قد استولت على الغاية من جمال الصياغة وحسن البيان ومن لطيف الغزل قول القاضي عياض رأت قمر السماء فأذكرتني ليالي وصلها بالرقمتين كلانا ناظر قمرا ولكن رأيت بعينها ورات بعيني لهذين البيتين شهرة كبيرة بين الأدباء وهما وإن لم يعبر عن عاطفة مشبوبة ولا عن شعور عميق فقد تضمن صنعة بيانية عجيبة مبنية على خيال بارع جعلتهما يمثلان نوعا فريدا من الرمزية في الأدب العربي وذلك هو سبب الشهرة التي حظي بها حتى ادعاهما كثير من الأدباء فقوله قلانا ناظر قمرا هو أعم من أن يراد به قمر السماء ولذلك عقبه بما يفيد أن هناك قمرين المحبوبة الشبيهة بالقمر والقمر الحقيقي الذي هو قمر السماء لكنه يرى أن المحبوبة هي القمر الحقيقي فلذلك كان ينظر إليها بعينها هي التي تنظر إلى قمر السماء وهذا عنده هو القمر المجازي فلذلك جعل المحبوبة تنظر إليه بعينه هو التي ينظر إليها بها وذلك هو قوله في الأول ولكن رأيت بعينها وفي الثاني ورأت بعيني ولا شك أن تخيله هذا هو من اغراقه في هوى المحبوبة بحيث جعلها هي التي يحق لها أن يشبه بها القمر ثم كان الصوغ هذا المعنى في بيتين اثنين من الشعر منتهى البراعة والمقدرة ومن بليغ الشعر في الرقة والنحول قول محمد بن عبد الكريم الفندلاوي الفاسي المعروف بابن الكتاني أحد مشايخ الدين بن عربي وما أبقى الهوى والشوق مني سوى نفس تردد في خيالي خفيت عن المنية أن تراني كأن الروح مني في محالي ولكي نتبين فضل هذين البيتين في معناهما علينا أن نقارنهما بقول المتنبي في ذلك كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني فإنه اثبت لنفسه جسما وكونه رجلا يخاطب صاحبا في حين أن صاحبنا لم يبق منه إلا نفس متردد في خيال فإن المتنبي جعل صاحبه يراه وأما صاحبنا فقد خفي حتى عن الموت أن يراه وجعل روحه كأنها في محال فبين الشعرين بون بعيد والشيخ مفيدي أعظم شعراء الوجد والغرام من الفقهاء والصوفية وله ديوان سماه ترجمان الأشواق فيه كل معنى بديع من شعر الغزل والنسيب والحب الإلهي ونقتصر من قوله على هذه الأمثلة المختارة بمعرفتنا مرضي من مريضة الأجفاني عللاني بذكرها عللاني هفت الورق في الرياض وناحت شدو هذا الحمام مما شجاني بأبي طفله لعوب تهادى من بنات الخدور بين الغواني طلعت في العيان شمسا فلما افلت اشرقت بافق جناني يا قلولا برامه دارسات كم حوت من كواعب وحساني بابي ثم بي غزال ربيب يرتعي بين أضلعي في اماني ما عليه من نارها فهو نور هكذا النور مخمد النيران وله على طريقة مهيار وحرب من كبدي وحرب